بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان نسعكم لشتى فامم من اعطى واتقى وصدق بالhusna فسنيسره لليسرى وامما من بخل واستغنى وكذب بالhusna فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى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 الذي يؤتي ماله يتزكى وما لا احد عنده من نعمت تجزاء الا بتغوا وجه ربه الاعلى ولا سوف يضى